بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجنعين وعلى آله وفحته ومنه هدى بهته والسنة بالسنته إلى يوم الدين أما بعد القد في لغة العرب أرضاني قال قدف بالسيء إذا رمان ونرد به هنا في الشريعة النعم الخاص وهو الرمو بالفاحشة وقوله ما الرمو بالفاحشة المراد به الزنا أو اللواط وعلى هذا فإنه إذا اتهم شخص شخصا, شخصا وقذفه بفاحشة الزنا بالفاحشة الزنا فإنه قاذف والعرب تكني أو يتدعى لهذا النعم الخاص من معامي الرمي ويقال رماه إذا اتهنه فالرمي هو السهنة رعى رماني بأن يمكنكم منه واردي دريا ومن أجل الطويل رماني والقوف بابا عظيم وهو حد من الحديد الله عز وجل الذي سنع فيه دليل الكتاب والسنة تعظمًا من شأنه وتحذيرًا للعباد منه أن الأعظم الورطات تهلك الإنسان في دينه ودنياه وآخرته أن يكون طريقًا بشأن في اتهان عباد الله عز وجل وإذا أرادت أن ترى رجل يتقحم نار الله على بصيره فانظر إلى ذلك الذي لا يرعي عن اتهان الناس والوقوع في أعراضهم وسجولة الفاق القبائش والأمر التي لا تلوق بالمؤمنين والمؤمنات فإذا وزدته ما يرعون وشفهم عليه أن وصقت في الدين والعرض فأعلم أنه من أعداء الله ورسوله ولو تقنص في ذلك ثوبا نصيحا وثوبا الإشسان فإن الله لا يطعم حيث يؤثر وما من المؤمن الكتاب والسنة بالتجرب إلا أولفذ ذلك الخوف من الخوف في أعراض المؤمنين والمؤمنات وعلم أن اللسان يقود إلى النار شعاء الأبى متى من يردأه متى من يردأه الخوف من الله سبحانه وتعالى ولذلك حذر الله عباده وحذر الله إماءه من خلفي أعراض المؤمنين وجعل المسلم الحق على لسان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من أرف كيف يزن لسانه تسلم المسلمين من ذلك اللسان أن يتهي مؤمن أو مؤمن بالزور والطرق وكان الثلاث الصالح رحمه الله يشددون في هذا الأمر أيما تشديد فإذا أرادت علاك أن ترى إنسانا مؤتسيا بالثلث فانظر إلى ذلك الورع الذي يخاف الله في أعراض المؤمنين والمؤمنات وإذا أرادت علاك أن ترى عالما بشق يرتدي نذهب الثلث في أخوف من الله من أعراض المؤمنين والمؤمنات فانظر إلى ذلك الأسيش بالثلث والذي ربي طلابه وأخداعه على ذلك معا القف قفان قفا في الأعراب تعتمى القرآن به لأنه يقع بين الألوان كثيرا ولكن هناك قف أعظم منه وأشد منه وهو حديثنا في هذه اللحظات يهد به لهذا البال العظيم وهو قف الأنماء خاصة من ثلث هذه الأمة وقف الصلحاء وقف الدعاة إلى الله عز وجل وأهل الخير وأهل الاستقامة واتفكهم والسخر يدهم والحق من أقدارهم وصرماتهم وانتقاسهم ومسلدهم وسهول ذلك على اللسان وسهول ذلك حتى يصبح الإنسان صفيق الوجه والعياب بالله لا يرعني ويأتي أمان الناس لكي يشهر بهم فلا عقل مربعه ولا وعندها فليقل أن نسه ما شاء وليأخذ بالنفاتيح الجنة زكيا ومسيا على مسه وليقل نسه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه حفيظ عليها ومفيكر عليها يضبع من شاء ويفسق من شاء ويضل من شاء وهم يقول هذا الأمنا ما كنون هذا بين أهل ذلك رحمه الله والله لقد رأينا الله تشمر وجوههم وتصر ألوانهم إذا ذكر حوالنا من السويل فضل عن صالحيهم فضل عن علمائهم فضل عن خيارهم فضل عن سبقهم الصالح أنهم بكثوا الأمة علماء أجلاء أطلقت الأمة على جلالة قدرهم وحب المكانتهم كالإيمان أبي حنيفة رحمه الله ورحمته الله وتجد من لا علم عنده ولا فضل لديه يتطاول عنا بشأننا قدنا وكانه سوق من اسئله نحن نقول هذا لاننا نعلم ان الله يسالنا ويحاسبنا ان اذا مستنيه عن ذلك فمن تها من سن ظهور دينه امم مثلكم وغيركم وتجد امكانها هنا ظهورا مشهود ولقاء مجهول سر في الانسان كما قالت ويعلم ما في انهم لدينا من كل من قلب من قلبي. كان سلاح الصالح رحم الله يجرح حومه لكن متى اذا ظلمت الشرقوم وكان يرى التبديع الا عند حاجه الناس وكان الرجل منهم يرقد قلبه من خوف ومهجه وكان ترى احد عيونه في الحدود فتكلم عليه احد من صالحين قصص مشوره وقال له الا قال له نعم في اقوام قد حقوا رشانهم في الكنوة من بسدئين العامة فخرى نظرياً عليهم ماذا قال هل أدو للسنة؟ هل أدو للحديث؟ هل أدو أبداً؟ لكن كانوا يتهمون أنفسهم منذ وكان الوجل إذا تكمن في الأحد يريد أن يجلح يتكمن بإبارات شديدة عند شاعج الناس ولا يتكمن إلا شجود ضيقة وبأساليب محبودة محسودة لأنه يعلم أنه سيكون وسيرهن بينهم ودير الله عز وجل دي قوله إن أعراض المسلمين ليست أخيصة وما كانت أفكاره بملاعقائد مكشوفة أمام الناس حتى إن الشخص يشقه عن قلب الرجل أنظر في السنة تجد فيها أدب في كفة الألف من العراض تجد فيها وعيد سديد عندكول في قلوب الناس واتهام أقائده قالوا رسول الله ما قالها إلا سرق من الصيف هذا الحديث واضح ما قال لا إله إلا الله إلا من معنى الله عندي الصيف ما قالها قبل ذلك التهنة والها وجساق النجس قال على أنه قالها سرق من الصيف فاخترضه وفقتله فقال له رسول الهجر صلى الله عليه وسلم مع هذا الدلاء كله أشققت عن قلبي وهو كافر رجل كافر أسمع فيقول له عن قلبي ثم الآن يوزدها أن القلب ما قالها إلا فرقاً من السيف قتل ثم قلبه قال فرقاً من السيف هكذا كل من قام هذه الكلمة في حق الإنسان دون أن يستجن وأن يخبره عن نقنون قلبه فنقول له أشققت عن قلبه ولذلك قلب أن تجد الإنسان من يتهم الناس إلا وقلت هو يقصد كذا وهو يقول كذا وإلى أراد الإنسان أن يعلم حقيقة الإسلام والإبتزام فاليدع الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلم أن نسلمون سلم نسلمون من نبيه والإسلام إن استطعت أن لا تغيب عليك شمس يومي وأنت مرهون أمام الله لأرض مؤمن أو مؤمنة إن استطعت أن لا تغيب عليك شمس يومي وأنت مرهون بعالم مثل نحن السنين أو إهم من علمة الدين مين أن تكون محتاجا لله من أن يحتاج؟ أب الصفاء قلت لذي العين ان انه الالم الذين يشكون ويبينون ثم اذا كشف عنهم كم من اخطاء كشفت وما قامت الدنيا ولا قعدت ولا جاء يذكر بها عوان من المسلمين الذين يحتاجون بدبيها في مسائل سلوكهم واخلاقهم ودينهم وعقيدتهم فقد تبدات سجل واحده منهم لا يسلم من مسائل الحناقه ولا مسائل السهو في عباده ولا في الحج ولا عمرته ومن ذلك يذوق لسانه في اعراض الناس قل هم نبّئكم بالأخذرين أغنالا الذين من ضمن سعيدهم في الحياة في الدنيا وفي السيون احسبون أنهم في السموص من ضمن منصار على خطأ وجاء يمسق هذا الخطأ للدعاء والأريض والتمجيز دون أن تجد منه وراء أهل الجرش والتعجيل أئمة ذلك ارفضوا وراء وذكر لنا ما يرحم الله وغيره من الأجنة أنهم قالوا إن من يجرس الناس أو يتكلم بالجرس والتعذير ينضغي عليه أن يكون نفسه سيالة عظيمة خوفا من أن يستغذل فينتقل من الجرس بالله والتعذير لله إلى الجرس لحبوب المرس لأن الناس ضعيفة والله يقول خلق الإنسان ضعيفة فإذا نقول هذا لأنهم أعظم حكم إذا كان الله عز وجل يحذر عذاقه من الأرض لأنه ما من أحد يرمي نسم أو نسمة فيخلص في المصرمات المؤمنات الغافلات إلا لأنه الله في الدين والآخر فإذا رمى المؤمنة أو مؤمنا لأنه الله في الدنيا والآخرة وعد له عذابا عظيم وصلحه على رؤوس الأشهد فيما يفرح بأن يتكلم لسانا أنه كذب ويتكلم عليه جوارف حتى رجله ويده لأنه من أهل الزور لا عن أهل الصدق ومن أهل الخيامة لا من أهل الأمانة ولذلك ننبغي نسلم هذا النص أمان عينه كم يد إذا كان هذه الآية الكريمة ان الذين يرمون من الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخر ولهم هداب رضي وعظيم الله ماهي سهلة والله إذا وعد لا يخفف المعاد ولذلك يحف الله لكن لا يفعل فقط عباده عجبت من رسول الهدى يمو على مقبورين يستئل عليهم قضع نارا وعذابا وهو رسول الهدى يشفع في شفا ثم يضاده يقول ان هذا فقط كان ينشي بالنمينة واذن له فقط ان يضع الجليل حتى يهبس ولا يمكن ان يرفع العذاب عنه لانه موقع في اخوانه المؤمنين وابسو ما بينه وهنا تجد منقل الاحاديث للجرح والتعجيل في من في وفي الصلحاء ومنأت خيار ثم نفتف نحن ما ننبح على هؤلاء وإذا جاء من ينبق قال والله هذا أذو لكتاب والصين خشفا وسؤكدا لأن اللسان إذا زلت زل توابعه فتجده لا يرغوي وتحذره لا يحذر ثم بعد ذلك يتهم من في نفذهم ومن ننبهم والله الموعد فإذا قلد الإنسان في قبره ونضع في لحظه قال الله كريم لقد كنت في أفلة من هذا فكشفنا أن تغطاءك فغصرك اليوم حديث في تلك الشاعة تنجد الرشاعة وينجد لي كذب وينجد لي التبسي للنفس والتحكم في حدود الله الذي يجعله الحام فلو الإنسان ينتقل لا حفظه كذب أن الله يجاكر أن المذين آمنوا وأن الله تغلى عباده المؤمنين إن الله يدافعها من الذين آمن إن ولي الله الذي نزول الكتاب وهو يتولى الصالحين تصور يوما من الأيام أن رجلا يقول أنك كلمة بسيبة أنك عجول جاءك شخص وقال لك الله سمعنا في النجل ويقول أنك لك تستأجل يقوم البناء عليك وتقفل من هذي لفراسك لكي تنام وتجد أن من رجعت قد تغير عليك وأن الليل القصير ليل طويل وهي كلمة أنك تستعجل فكيف إذا قلت والله سمعت أن الداعية الفناني يقولون الآن كذا والداعية الفناني يقولون هذا كذا يتلقونه بأسجنتكم وتقومون بأسراركم باريس لكم بيهم وتحسبونه مهين وهو عند الراعي إذا كان منامك لم يطبلك وأنت يقال لك عجول ويقال لك مستعجل في الأمور وكيف يقيم الأولياء الله وقد اتهموا في عقائدهم وقد اتهموا ذوما بينهم وظيما ربهم إذا متى إلى أي حد بلعبوا الإنسان الغفلة أن يفهم إلى درجة وجياده بالله لا يعرف كيف تتنارز عقيدة الناس إلى متى يبقى الإنسان غاطلا أن أعلم الأشياء للناس فيما بينهم وظيما ربهم الله يقول نبي النبي عليه الصلاة والسلام وما أنت عليه ذي حقير لست لس عليه بالمسيطر ما أنت عليه الوكيل وهذا يقيم نصر وكيلا على من لك الرسول هدى على كفاره الخاطب لله بذلك فكيف من العقام نصر أراء بها الله وعباد الله وويدنا من جرح عالم صلى الفجأ في جماعة في جنة الله فطلبه الله بإذنك فنولها يا أمن الذين ظلموا وقلوا أن تجد قلب خاشع أن تجد قلب خاشع او لسانا ذاتا او موسطقا او لسددا انهم جريئا على عراض الاسمين ومن هذا النجلس اعرف من الذي ومن الذي عليك وعرف منه علماء الامنة والسلف الامنة واعتقد فضرهم واعتقد مجاندهم علماء ازلاء فقط من اهم الناس وعلماء عظم بلاؤهم وقادوا هذه الامنة سنين وقلونا ومعنانك ذهبوا ابراج الياح عندما من انتمشت ففاؤورا من الياه بالله وذنت أقدامه المعقول الإمام الشيخ الإسلام يذكر الأئمة الأعلام وكلمة الأعلام من الشيخ الإسلام ليست سهلة وهو إمام من أئمة الجرس والتحديث وذلك هم هو الإمام أبا حنيثة أولهم وإمامه مرسم الله ضعفته الواسع ثم يذكر الإمام المالك الشاغغية وأحمد ما عاش ما الأمة إلا على المشدة ما عاشوا إلا عن التقدير ما على معرفة منازل أهم الفضل وهي يعرف الفضل إلا أهم وإذا أتتك مذنكي مما قفلت تلك الشهادة عنه كامل أجمام أبو حميد رحمه, رحمه جمال في قبره وعلوم شأنه نسأل الله جئز في وجلاله من وراء قبره ومقدس روحه ونجزه عن مسلم المسلمين خير الجزاء ونقولنها وسنقولها إلى أن نقل الله لأننا نجدنا ذلك القبول الذي ورأه الله له دين المسلمين وإن كان فنده مساعد السهد فيها رحمه الله فغيره السهد كمستهد والله موعد يجذل الذي أصاب بالأجرين يجذل الذي أخطأ أجراً واحداً ومن نستطيع أن نقفل ذا برسمة فتحه الله ومن هذا الذي ليس عنده عقل ولا تليز منظر إلى هذا الإمام الذي وضع له قبول وأئمة السلف كلهم على دلالة قدرهم ومعرفة تأخذ الكلمة والكلمتين الطائرة من هذا وذاته حتى ان لنا مالك يقول ابن اسفاق بجال من الدجاجر وما قلت كلمة مالك وقال المؤرد يذئل في مالك في مسالة الخيار يستثاب مالك وإلا قتل كل هذه الكلمات كان يقول العلمان ولي انتفت إلى حقيقتها ثم نأتي ونقول لا يؤتى بها ويصح والعجيب أن تأخذ هذه السلمة منهم فإذا ذكرت لهم شجة عن أجو ذكر وعمر وعثمان وعلم في مسائل تقول لهم قال لنا قلت هم لجال من أحد الجال. تقولون قال ابو ذكر قال ام الرئيسكم تنجل عليكم تجاركم ونفرهم ما شاء الله متائلة خارفا ثم يأخذون اقوار للجاه في قبل الثالث والراضع ويختجون بها في ماذا في اترام اهل الفضل اتتبع ارغاة اهل الحوال وعلى هذا نقولها امهم ينبغي لي وؤمن امر رب ونشه احترام العلماء والأئمة والخوالاء اعكلم الصاحب ابن عباس رضي الله عنه والله الذي حمر عم ابن عباس صلى تجد الجاهل الذين يرعو يدكب نسين هؤلاء المتعصرين ويحاول أن ينقص قدره وأن يتهمه بالإرجاء ودي ودي ما هذا؟ هذي هي سوق العلم؟ وهذا هو سبيل المؤمنين والمسلمين ولكن اللهم أنت الله وإله إما أنت إليك أن يشتكى ونسأل الله بإذته وجبانه أن يقيم أن يفطي نصابه وأن يقطع ذاذر فساد يهدي من كان راضي على هدايته ويخد من كان منهم أنا ضلاله أن يريح إباده وانبلاد من, من شرهم وقيدهم سبحان الله ينبغي أن من يجرد أنفسنا من تربية أبناء الأمة على كتاب والسنة حقيقة ربيهم عن كتاب والسنة من هذا الذي يقوم عن كتاب والسنة ومن أجهل الناس بإحكام القرآن والسنة من هذا الذي يريد أن يربي الناس عن الشقف على الأخيار والصالحين من يبدأ المدالك من هذا الكتاب والسنة لا والله يأضى الله يأضى رسوله صلى الله عليه وسلم وارد الصالحين. وكنا وما قلنا من شيء وكان الله هدى ولكن هذا الذي نعمله معلمه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ادركنا عليه العلماء والصالحاء والأتقياء انه يشددون في سلف هذه الامم علما او صالحين وانه يعتقدون صبرهم حتى ان دعله علماء العقيده ذكر من عقيده لجنه الامام الطحاوي ذكر من عقيده اهل السنه الترجع على علماء الأمة مثل هذه الصالح من الصحابة والآبعين يقول الإمام الطحاوي أهل الخير والأثر والفقه والنظر أهل الخير والأثر والفقه والنظر أولا كل فقهاء الأمة وعلماءها لهم جمالة قبرهم ومكانتهم تحسد ولا تضيع يكرمون ولا يهانون ويذكرون بالجنون كما قال رحمه الله يذكرون بالجنون ومن لكرهم بغير ذلك فهو على رئي السبيل لأنه نشاق الله هذا والسدين والسبيل الأقوى أن تحفظ فضل عن الفضل فنساء الله العظيم بالعشر الكريم أن يعطينا عن الزلد وليه قد يلاحظ على الطلاب الأن تشكيدنا على بعض هذا النساء بغض النظر عن من يقول هو قائد لأن هذا هو الذي نريد أن نخي به ونؤكده ونريد أن نتالب العلم إذا أراد أن نطلب العلم أن يعرف حق العلماء والله ثم والله ما نفرحنا له لا الله ششنا ونصدقنا بالخذبن اذا نردي خذابا امه على خير حق الاولماء الماضين والله هنا العهد الكريم صونها المراغله ما اكتثرت منه من, من السهر انا قلت به من نافعه وامني به من نافعه وكان من امور استخدناها وحكم من كتاب والسنه ذلك مشكوا ان احضر الماء التي وما كانت المنسج يغضب منها ولا تحفظ وتضيع فهذا ليس بسبيل نصر ولذلك واجب علينا أن ربي أنفسنا وربي طلاب الأن ثم إمنوا اشهدوا الله الذي لا إله غيره ولا رب السواه وأشهدكم حتى أشهد هذا الجماد الذي عليه ما وجدت في تقويم الثلث والعلماء إلا كل خير ولا وجدنا منه إلا توفيقا وسجادا ومعرفة بالصراب والحق ولا رأينا من ذلك إلا حسن عاقب فمن أراض أن نسير على هذا السجن أمين أميناً في جسانه أميناً في كلامه في سنة هذه الأمه وعلماته ناصحاً لها عن الوظهر مبيه والبالنس نصر الله العظيم يسعى لنا ذلك فجل إنه ولي ذلك والطادر أمين والله تعالى صلى الله وسلم ومبارك على مبيه